اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد و وصحبه أجمعين أن بعد جل في علا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكُّمْ فَأَطِيرِ السَّمَاءَاتِ وَالْأَرْضُ يَدْعُوُكُمْ لِيَأْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجْلِ مُسَمَّى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأثونا بسلطان مبين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 إِلَى الْمَوْتِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ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 نُنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِشْئَ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْتَ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 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. عشيقان عشيق <تصفيق> بقول يا فرد. وحنى كمدي عشيق هذه ينور صغير kuna saab tafsir ka qur'an ka karim ka fidliyat banaya duruka kulli ayat batamnat buka bilaban yakana midan surati ibrahim alayhi salam ayatan al labatan yatadawadnu waqudiyah min as-surati nafsiha ila surati ibrahim kamila aje fikur rayi wa tusu hurani أرميه النبي الله موسى عليه السلام لفري إنه أشهد أمد الله دري ألم يأتكم نباو الذين من قبلكم أو من نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله آية داية قجرة قلقا أرمها تفصيل كبير قلقا أمديه إي الحر إيا رسوش الله دري وإيا رقب أي النبي الله موسى قالوا السلام على فري إن أمد لو دريت اشا إسرائيل اسرائيل يكوانيوا عادكي دونت حد عين يشومني بهاي في قديم زماني وحديدي قبل قصيده وكاله وايشوميت بعد ذلك لكيسانه وايشومنت كل قاعده كارنوزا سروله بالجيران اومدا يا دكان بهنون قلت لي جالين سن أي رسول جريد قال تعالى خدوه إلي قالت رسولهم ومضيه لأخيارتي الله دراهو حي إلى ذلك أفي الله ما إله جريدي إلي مديمدي إلي قدريدي إلي علم إليسا إلي الرحمة إليسا شاكم كسولي إليه باشهور مريلي ويري وإن الله في شك مما تضعون إليه مريد وإله كل يرملي منات بارتان آب الدان وميسان خعدان بانوا إذن ما ابن أو صافتي ابن كن ما إلا الله شكي كجر أفي الله إله وإنانتي سيوى عبن المديسة أوصافتي سيجر ديسة قدرة سيجر علم ديسة فحمد سيجر علم ديسة وإن شكي كن يعلم أليه فاطر السماوات إلى الريال إلى الأرض من يرى بردد لله كلمة فاطر فبعنى نصينا إيسا الخلق والإفجاع وندوى على أمه وحال له على غير مثال صابت وعلى النظر الله أبو ري إذا قلت له ريالك ما قال له أي إيباء أبو ري إذا قلت له ريالك إذا قلت له ريالك إذا قدره يوح إذا واحد غراتي سفله به و حقوقن الخمس و نص لي عركي بو و يريدكم يا و من دينك الله Ketäzinä laukale, hamreja laaja laukale, avamirteja laaja terävä laukale, kan haku äänen vain nuo ne jat, minko laukale, hattuilla laukale, nää laukale, hahveriä laukale, hammaslaukale, ilan minun doma tuot halu, voi natyhy haku liikara lijerizin, mikä min هو المتعلق بحقلة إلى الحقيقي سيكون تعلقين إذا أبايتين دفودون أي أما خرمك المارنتان ويؤخرككم إذا أبايتين تذبقوا إلى هذا الجليل مدل إنتا لك قالوا مصنمن إذا أكت لك مرحبا وطوصنا أنت سيلا حديثك سبناتي إمرك وواسعي سلا ترعينك إمره وواسعية أما هذلك لقدرك إمرك إيان بالله بذيره لكن عمري إذا بقول قدر المفلوف إلى بباطه يحضر إن دو جارتي يا إن العافينات بواكل أما جاتي أيك اللبا فكلك العمر يا إن كلما جاتي عمري بركة يسوي الدنيا يا أخي لا على لكن هذا عمري بقول جلو بقول كاسنا نحن كل جرتوا يحضر يا بار يا عبسي يا أر قل بقول في سنو كلكم مرّت عن أجل كلا يدين قدره إن أتقوا وآخركم هبء بني بدين تبديه إلى أجل ما لا ينتصر قارو مسلم هبأك إلا كم لا عظي وإمرجينا العظيمات هي النبض قد كأفساتانه حدودنا وحكة قفاتان آخرنا وحكة قفاتان فالله يدين كيير أيه ولكن رزقه وثبات قالوا وما ذي هو حيلا أنتم ما أنتم أيها الرسل حتى تكون إلا سود ديتهين ما ذنه ذن إلا بشر فلي آدم مثلنا أنك أنه جمع ونرجم إلا بشر مثلنا النبوة والرسالة والغفراء وإلا خصوص بكلك يهورة خيرك لما ينسيغني وره رأي كالذن كلك أبشر بيها ينرزوش ملك لما ينهي جمي لما ينهي نوعك روح يوانا معاين تسكي الله مذاهين كلك إلا بشر مثلنا ملكي الله ياهي النبوة والرسالة والاصطفاء والاختيار ما الله بخير ياهي إنه النبي ياهي والرسول ياهي والإعضاء وأنك أجعل علي انت بي الدينين حدي مبدأه حدي الوسعى تقاليد باطلة إن يهديه لغا حرامة ألا بلعابنا ياهي فسوس المبدأ حلالة وحقه يتوحيده اسكن أن يلطمد وحي لازم مدير تريدون خسل وحادونيسان أن تسودون إن هذا الشرطان أما وحيه كان أهانجلي يعبدوا آباونا أبليالك أنه وحي عادوه جرين إن هذا نغا أودان بادونيسان وحدي الوضع سبنا وفورتان وانتا عاصيان ما قلنه عندما سافرين تهديت هاي فأتونا الرسولين نولئين ماذا بسلطان حد مبين عد وحاندين كم أغلينه يوه حاندين كي ولينا مجدين كالعضلي ماذا فسوشي أولك هكذا جواب يسا قروح وحيوتري لهم إن نحن ما نحن أنقا رسوش إلا بشر فليادا ما مثلكم في البشرية حق البشرية لا يدين كانوا يدين كلام نحن نموت كما تموتون ونحيا كما تعيون والنأكل كما تأكلون ونتزوج كما تتزوجون الحق وحق البشرية لا إسكون بينه كناه وحاجة جل ولكن الله يبين يأمره وقلا ريسا على من أذكرك يشودونه من ربعه أربعه يسكن له ورقوق قلا ريسا انه هويتي والرساله والوحي والاستظف سبوا بشر يا نبي كل كلو عن الله ما نكر ما إلا الا الله اي بوينو وغراشن يا امرك الى انك وحنكو كرم ما ادنو قيسو نودي بماان شدا مركه الله بلا موقف لو كلا يستعجل حق لما مرمان قفكم منك تنو ابكركي الله اي بوينو لا على غيره اعكل وركي ما جيلو خلي اتواكل حتى نصرتنه المؤمنون انت ابرو ما يسي فإنه ابا يكفيهم مؤمنين تكاكافنا يا كل ما يهمهم والمرجية والدنجرة والآخرة جرة إليك الله كافينا يا وغانا فيلن احداد المؤمن داي من الابعوز كتو كدمر كبروز كتو فحتى ما ذو بعيز احداد الابعوز كانين قال ان يو البهار يو كبعي هدى حذاته باهض غناء باخدي والمر خصوصي واتوا كلك كولادا نيسا دعيسو ومالنا عن وجوه عن الله نتوكل سبنا نوتر صارم على الله يبوي نكركي وقد حذانا إسراء بن هنوني جي سوبلنا وداي نكنجي فينا هدوم يا خراب ونور هنوني جي سبنا نوكلم أمينا إشوف الله إنا إنا كل إيرناني نود أما نباتات أبنوها زان حذو موليتين تقبل جادو هي دينا ولا قرانا سبيرانا طل قادنا أدور قادنا أدور قادنا أنا ما هو من اللسان واليد والحملا أذربي هي الرسول هي دينا وجزان إيزان هي جذبها هي ديرها النورس ما ين إيزان وقودوا الغادانينا حدنك لأي وحادي الدين من كان سودتك أقول شيئاً ولوج عليها كل النبوهات إيا الرسالة بالله واتو أيها دليش بالله وانتي وحادي قرن في سورة ود بينكوث ومرنا مرك النبي الله صالح شير تموذوا الله عدلي قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوان قبل هذا شانقرتانات قوى هذا شئ انتهبا قوى الله من في عمون نقوم دونا إبنوها غامين دونا ولوغان في عيد لكن هذا واحد فاضح ما قال إلعيالك آبا يال لغا سوكاري إبنوها دقانك محوان بادي دي كالك والنصب لنعلم ما هذا يتمنون دين سينا وان نقوم نيسا دين إني عقار نورادا جاء الله ميزان نرد بن جابيين نيسا أقو سابرين اوالا يبين بيباي اغتقي ازي موقف اقوي تي سننوي فالناس بيرانا والله بانك لا دايرنا لاناس إن انو دول قادنوا علاما كي كركي اديتمونا نقول ابتس او كدرتي نوبي باشان تهجمتا او كدول قادننا او والله يديباي وكتهي مايناجنجا انا واحد هذا الحما كان تاع عدابنا ادنيال انسان ايشي لودينا الله اي بوينا كركي فليتوكل هتلا سارتين هالمتوفل ذكاوه لتلا سارنا ايه ايه بوينكرك هتلا سارتين محايا اليه اصلاها كافية ومن يتوكل على الله فهو حاسبه ناشا امركا اشتاقه والرسوس الدين كان لغا فجيه ايه اناك مجرمينتي طغادي متغبرسينتي كله ايه دقال ايه ترحيل ايه مسافرس ايه يكون الواقل فقال الَّذِينَ أردلوا أيتهم كفروا حقا جدا في رصهم وحيون ردا لنخرجناكم إذا صرنا من أرضنا بل كنا جاندين كسارينا أو لا تعودنا والله منيز في ملتنا ديننا لا تقولوا لا يكوننا أحد أمرين لما أمر إن الدين تكلمكم إياك فيك إياك أيك وحلا قبطان بختي للحمتان إياك إنا إذا أنفوا لانين لفظهم باع مدن قنائو ملك ملك القوة نغوت هذا مركو جو خسول لجمر هني كرو قوة ملك إتي ما دنا لجمر هني كرو قوة الله بإيمانه وصدق الله في قوله كتب الله لأغلبنا أنا ورسول حد أفلو هذا له إياهدي أدي نغوت أني وأئب يوم تران ترسد ايا لبا بور با غوشا جوغاي سو كونكا ماركاي سلا واد لين ان اه با ارينتي سو غالاي سعبان من دينا من ارضنا ولكم نغا يغبا وا كلت شي بيديك ندي ها لوغ اناي سنايا ما كلمه الحج وموا في نمالي لوغ باحايا وكلكا في شيجد موا باتاي أو لتعودونا اللابة في ملتنا ينتم لا تقول اللابة نيسان وابتل جواب الله عز وجل فأوحى روحي وزي إليه من الرسل رسوشي ربهم شب وضعكم كوى الله يا اللي صار إذنك الرسوش إيا إنتا إذنهما يصير معها لنهلكن الظالمين إلى هذا دارنا يا سبحانه لنهلكنهم مغوصا بهن الظالمين وحلو موجين والمير لوك افتوه موالي إلت الهلاب بالووشكا الهلاب الوحي كان يبا ظلمكا لنهولي كان حتى نبانا يوحان دبر قوينينا اوالي مين هو ربي ديري رسول ديري احاقكو قحون سايرل يقول دينيا ايانو دبر قوينينا محانا كدن بيه. ولا نسكنان ما كوم ايجيكا رسول شع اياند ايضو الارض اللوك. Mahaadjilä annan arva lilleh Yurusvaamma yhäsa Nulka allaleh Mujrimintan malleh Makaallan nukhrijanakummin arvina Eilaniin Wa arvullahi wasiha Nulka mujrimmele Ebeka liiyyeteala Wa lan nuskinannakum Vahan huidin tajineyna Al arva nulka Minbaadihim Hedan ylega tabargoina ka gabal Nulka idin tajineyna Vahallika arvinka O iltajinte أني قال الله عزوجل سجى مقام الله وحوى قيامه وركلترو هنا بين يدي الله يشتكي دونه ثم ركضوا ما يجنتا هذوم كذبوا الجوع كيف كانوا يرانا يا لكن كانوا توسعا هذا عدرو لكن مركدين دوفايزو أي بلق من جاء فينا نجا أما مركب مسك على هذا يمنع كارك بعده برينا دمن ساد من ردي الورجين سيادرادة تحقلينتا قيام الله يا ربه الجوزه سألت تحقليه وهذه آذو ونقزوه تعدر تجبه في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان وفي سورة النازعات أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهواء حقا لقينا يا فإن الجنة هي الموت قل كاكو تلقلك يا تقول اخره إنه مدجون اي لبا لباوس من ايا لا ليك لمن بر اسقنا ثي مقامي اني الاوينا خرجوك شجيريا او خافك ابسلي وايدي قدجان قديه اي مجرمين يا عاصياش ان, أن اقدرن ادوني اخرا لباضر انو قديه قدكي كباك ادكو عليك ان وانذا اني وصدق الله في قلبه فذكر بالقرآن من يخافه وإه قفت قردك لك قبقا يا رميسا ها قرآنك كواني قارة وعيطري رسولهم وما دلوها للرسول صدي أكي الله أبوين مني ساكون كتشقا فاطري سماوة إراليال أبو رضب باللابي والأرض والأيال باللابي يدعوكم يا رأي ليخشر أين لاكم الدينك ودعوا للإيمانك إعمالك سويا ليسوكم يا رأيوا أيها الذين وصدق الله في قوله كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم غسله حديث قال لماذا كهرا جفقيه رأوا جل إلّك ولا لافايا أما أنت مُؤمنين كليها هذه لا ينوفوا حقوق الله يوم تدعون تدعوين يا رأي يا يغفر لكم تربك إن ودين من بعد إذنوبكم إذن كذا من يالك هنا كاركودو إذن داروه أو يو آخركم أو إذن كذا المريج أمريدة إيا اللقن ورسان إذن كذا عن أما أيضا لوف لوف إيا أذر أمريجني ورسان دارين أو يو آخركم الله إنه إذن كذا المريج إلى الجل مذلين كلا قارا مصمن إدارك إلا جمرة عابي وأجشي قفل باب الله قري بعلمك إلا إذن كذا بغير خلوا أيوما ذين إن أنتم أنتم أيها الرسل ماهرين إلا البشر قد معانا مثلنا أن نجنا من لا أو أنو ينكر عنه وأنو ينكر بكر عنه نمذ منين تريدون أحدنا دون إذن أنت سبونة إن نجد بس أن تصرفون في الدنيا دغنك إن النجديا إذن الله سمع كذب الجاهلين فت الجاهلين صحيبا قديما وحديثا من انت قوه الجوغا هي قوه برن ورجره في الجدود وحوي انه ما اضاءنا على امه وإنا على ازاره منتج أو مقتدر كل ك صاحب الحق مرشي الله كتاب يرد هذا اللي قوته حشني يا ابيكعنا كتاب بها شهاده انو كان مجسلا كل ك مجسله لغوها يا وحوي ابيابته ان لا سوغاري كل ك واخرت الجاهلين قديم أو ما هذا الله يا بو تلاكو فلي قرآن اللغوشة قل حديث اللغوشة قل حق عدال اللغوشة قل هذا يا بو تلاكو أطير سو لكن الله أرى كفزة أنت تندون وحدوني سول أنت سودون أيضا مجدي لسان أما بقى حقي كان هو أما أصنام سول نعبد كان هو يعبدوا أبونا قبلك أنك هو عبدة كفأتونا فصل واحد نورات مادان بسلطان حج مبين عد كان عد كانوا قالت وحيوتر اللهم وماليه فصلهم بأو وحيوتر إن نحن ما نحن أول بانانيين شاقا محمد بشره إن نحن ما نحن هنجا الرسوس عمانيين إلا بشر ضمان وعقل مثلكم في البشرية إذن كولاميلا مبوية رسالة سجلتا فوق البشرية لجلتا ولكن الله هيبوينا لمنق الله ليس على من رح كجزا هو يشأه بذنو عباده الله أدمى ديسا كملا نبيني ما إيا الرساله إيا وعي إيا دورشه أيو خو ليس وما كان مهني أنا نكر رزوسا إن تياكوا إن ودين لدني ما دنو تصدون من حجوا إلا بيدملا إلا إذا كي إنو كلني ما دنا مهني مهن على الله يا لا على غيري آكل وركي لو ما توكل حتى وكال حترى زرتين المؤمن تكاغر هناين وما لنا ما عنده قوه عن خلينا نتواكل فينا نعيش كن هدان على الله تبوين كركي فقد هدينا طاب ونونيه شو قلنا بدونك هب ايون ونونيه نبيك على الاسلام والسلام ربي وكذلك اوحينا اليك الروحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا اليمن اذا نكوعي ونكهر كتابي ايمان من لماذا نقول اوجدك والله فهجا الذين وحدك انت الذي كنت يبكونه كل خواوقات هدانا اشغال بنا هنوني صدورنا وجوينك نجي نخلوني شعبنا على ما الدين كورك اذا ديتم هنا لغود ابتان تلحيبك يا طاعة يا واناقان لغودك الله مرسان تقالكينا يا دين دامينينا وقتكي ماينا واحيسانينا الله يباوين كورك فليتوكل حسكذا المتوكلون كوا واحسكناي كواكولك الدين لكاري لها ويبال رزق عليه الصلاة والسلام. في الحديث إسائي الوكيري لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا كيف تتوكل لأنه طبعا بان في أمفرنا دكان ملئ حوال أمفوفان يدعون الله لن يأتي يسو بعد يبولك كبير تتكات كله بين يسو أي يكسرون لك يدعون أن يأتي ماذا توقف هذا النهاية الله لو عَلَى على الله حق توكله لغزاقكم كما يرزق الطير تغضو خماسا وتروح بطالة لك توكلوا إليه وننقروا حظوا إليها منقروا يأير بابيسي لنفتي ملايين وكاسي ونجري كالعصاق قبضوا فليتوكل المتوكلوا تكاو حسكنا يا كركها حسكذا فقال الذين أي رهذا كفروا حق الدين والبانيي الرسولهم وعيوهنا هذين لنخرج أنكم الذين كبّحنا من أرضنا لن يكوننا لا تعودون اللعبة في ملتنا لكن كننا قلون إسان أيهاد كلها فنائشان قلت لك فأوحى أعوحى إليهم الرسوس ربهم أي أعوحى الحكومة لن نهلكنا وحن هلاقينا أول من هو قردر سلي ولا نسكر أنكم رسولهم الذين تجنينا الأرض من بعدهم حداهم إلى الحغنة كالجلال بن إبراهيم تجينينا ذلك تجنتا لمن بلوش ناتي خافك أفسدني مقامي أنا كداور جبسي كيا أو خافك أفسدني وحينك قدر وستفتحوا وصبت خاب كل جبل عني هو مركين غتال لي يا مظل كان لينك سارايا أنا دون تقول أفنى زان سوسة ربي وضبي كل أرال كل كواك نسوسي أو جرجر ذل بيسه أو رب يوم نشوع النبي الله إنه وهمي فذا أربه أني مغلوب فانتصر إلهوا لي جري حفقتين لكم جيران كرجر كعيانو باناي ففتحنا أبواب السماء بما من هم وفجرنا الأربعة عيونا فانطلماو على أمين قدود تنصني وكلاه واصطفته خصوصي رب لي جرجر ذل بان جرجر كذنر وخا هذا واحد كل جبار جبار محيكتم من الجبري نتكن حاريس لا انقال قال ربي يا رسولنا مغلي مقلي ومقنا انتلكو درسني كمر كنتاغ ليا مامولخيا ومدا السيله تاعي قصب كفليا تكعج عقفه عقف تمريه كاسا جبار لي كاسا مركه غرغاركه البهيمان وخا هذا واحد با كل جبارين نحن سلعب كله عندي مكاروفيا عندي عقبو سنقري خببو سنمغلي كصوربو سنمغلي كلمة عقبو سنمغلي تدوينو سنمغلي وعندي مكاروفيا وحقبوه كاسا باباك قل كمارك اللبابين والله حاقو حقبا دينة اللبابيه كماكاوريز من ورائه قل كي سوحا دينة كلمة الوراء لغم عنه وإسكسوا ورديه fal nawada bay ku tusin horay yeejid asalkeeda wax ay ka timi nin waraa asturan yi ka jira ba ka qarsoon yahay horantii musa wixii ka jira ba ka qarsoon yahay raba di bay isluusi ay u baahay nin waraahi kharti xawl kun marka la baadiyo نار جهاننا ما هي تأشوقي صوملةفسني ما هو جهاننا ما قاله أن بارلوصلي لا كل كاسة بركي وانه أنق با الحلوة وربناك ويصق حقدك جد بركي والله ورابيا من ما يبيالك ورابيا سديد عرونه عرونه حاليرا عرونه نارك فيهم كلاب أضال يلا أنقيسي يا وركجقيسي حيث وحاول كذا الكسب البيه وحاول كذا الكسب هي البيه ويسقى والله ورابية مما إن جاكو ساد سددين علنة ومال يبي ينجي يقرن قنتمل خرال ملكي كرو كرينو مدروان كرو قرما والله كيزن كرو سبعلاسي كل ميان قرما يخرال يكولي كل كسو يتجرع قنواها مركان اما أبي أبي أم عانو أنا واحد عشر. لونك الكسوب مايا. تجيب ديالك كوسولة. لكن واحد غرم آخر من ماكو انو إنه لقورها وننزل عليها. أنت تجيني. يتجننله وعليه ولا يكادوا نصيبه. تجيب كيوي يسقهوه إنه ود مايو. هكذا مركو جرامول أنت بلايا العادية. لا ما هو كلا. أدي مشهد راحوه يقفز البناية. فيا دوله مالك ينقبي علينا الرب الى ان ما يخفسا بمن بعد ألف سنة او سنه ما لم تيجي الى تكون سلامانتا يا جواب ايمان يساء انكم ماشي نجو يسين كل كوابياتي جبارك وحاوي ماده الموت جاري والراعي على جنك الله وحكمل ماشي انت لا اللي عينه توكد لكن اجازي وركدر كان لوكا الدالسا سيروي وسمدن مرتقو وحدي نفسينا واقجلتا انا شنسو دزمن اذهب خراركي كياتي وهوني ماذا الموت جاري من كل مكان نو البو غي ماذا حدانا يا دريمج وما هو جبال كيما في ميت مطبختنا يا ما اباجه راحون نقن الله من شقى عذابك دريم بايا نقطع لوح وصدق الله في قوله كل ما نرجع جنودهم مدلناهم جنودا غير لماذا ليذوق العذار؟ والله كريم نايا كل خير النار لا أقبل بالوعد سيدو وإن جفتان الجندان أي الله رنايا فلوقه فلا نزيدكم إلا عذار. والله ماها تبارك بما يتم ومن ورائه كلاش ثنا وها النار. غنيذ أذب كل اوحي عمل أي شماليان يسوبر سواء قمية كالعمل في عملية أعمال بضنا في عمبي قال الظلالي إمان بيويلي محاجر السلة الرعيم دا كملة بلو الوالدين دا كملة أترحن عالم الساكين والفقراء لكن موزن كاريين نجاب هذا السؤال لو هي لفننا نصلاحه دا و هي عندها كل فيها كلك إيهو وحيانوك فايدين الإيمان لأنت دراد إذن أعماشي أراك قد دنباس إنتي اللقابيك إيهو حبك هو إيه مثلوا الذين بيت المانتوه دو أوي كفروا حقا بديني كفروا ديني بغبهم كبقوا بيديدين أعمالهم أعماشي وديه في كرماد اشتدت أي دراتي به الدنباسك الريح الدبي في يوم نال كنهد حاصق الدبي البدل فما أشكوا وحافيفة، أرنا كلامها فكان خفيف زيني، كل كهذا دباي أنا قتيم هذا، ما بواي، كل كعمل كهذا ساس هو بواي، هذا الكلام غيريًا أنا يُلَارد باره النقض، أنا المساجد بزين، أنا المسلمين دخلين عمل كهذا إبرو، لا يقدرونه ما أوده، مما كأي كسروشة على شيء هذا يراته أبكير مايا، وصدق الله في قلبي، وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه ذا من الذين بالحق العباد واغوري حق الله اغوري العبادة والذكر والشكر بين العباد قل الله معناه الله مهيء أي اغوري حق الله اغوري العباد بقوله تعالى ذا ودليل وما خلقت الجن والانس إلا لعباده إيش هذول ابدعوا يزهبكم ويدم بابينا يا ويأتيه اللهم في خلق أول جديد العصب فما ذلك بابينتنا يا أول عصب كيند على الله العزيز حبيبكما ما عجز أول باصومر تج سو وهو وهم أمره إن مامره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون كن بقرنا يا بابايا كن كالقرنا يا هو واستفتحوا فسوشي واقرقارد البن وخابا وحا هو قل كل جبار نحر سلافا كله هنبدن حقدينو مكروفيا من ورائه هرتيشا جهنمه با ويصغوالا ورابيا مما انبيو سديد عرنا يتجرعوه من لغلقاء أرلونجية ولا يكادو ما يمسيغو يصغوه إنو وضمايو ويأتيه جباركو حاوهما المنتو من كل مكان نالرك كل جل عجب أيروك ماذا وما هو جداركم معها بما ميت بالخرجن أيها دمن أيها ومن ورائه كذلك جزاء عذاب النار غليظ الأذن ما الذين قوة المانت هذا هو أول كفرود جيد بالربين خب قدرك واركيس الجيد أعمالهم عمليال يالك صوبناه إذا ما tämäsi neillä mitä he istävät, ei davatay, mihin tämä vasta arvioi, tai ne kullevatay, hiomin, me limkudet, asiin davilbana, laiakdinuna, ne avodi dona, ihmävihkay, kasvussa kisän, alasin, haviratay, asava, kehiliin näyin, jälikä, ivatay, jabbarka kulle alle, muu kasa, avalaalu, palinima, albeidu, hakakva, alamtera, navi alavoi. ونكتعي أما أيها المخاطب قفلا لحد الله أن الله يبوين إنه خلق أمي السماوات العرية والأرض العليان بالحق من العابدون لكم هذه أقول لكم شكرين أيهم أمي حدات أمي المعدي إلا أبوري أما أمك خلقنا السماوات أول الله ما بينهما فاطلا أما أنما خلقناكم وأنكم إلينا لا ترجعون إياسا حدوئي بدونه يدهبكم وإذ انتديني ويأتيو حليما بخلق أوم سديد العصب وما ذلك بابين فينا إيا أوم كعصب أحيسين سيسا على الله يبوي نكرك بأعزيز وحبقه ما أرمحل سكوناه وبرزوا لله جميعا وعلى مظهر من مظهر القيام قيامنا ملك الله يا وحياره هدايه تبكي جدويناها قال لك دولمي قال قال يتلوى الهاين كعنت اللغه دبي يا مستكبرين يقول كبر حطورهي كل هذا كبر خب ما جاي كيسي شيء قيب كل قاطين بس وين هي كل اور تاجن الو انق شيطانا او خدمت بير جاي بسمك مور رأيو حمدي مور رأيو صليك مور رأيو قلنا ماذا عنه بإسلام ومحمد الله سلم يأكد إن مسلم سيقان بها الله يأكد وماذا يتكدون مسلمين الله يأكد شاء الله يأكد القلب ونزم بولي بسم الله يملك السلام عليكم ملك اللهم صليم ملك الحمد لله يملك حضر لما وما تندي أرق واحد أعيه مشهد وَبَرَزُوا كُنْ كَيْفَ سُبِحَ لِلَّهِ أَبَوَيْنِ أَيُّونَ كَإِيلْكِي سُبِحَ يَان شَنِ خَنَامَتُل كُوكُ فَرَا يَا وَمَكَرُوفِيَا قُدُومَنَ يَمَلِ وَلَسَوْدَ ظَبَحَي وَرْكَ وَحَجِيدِنَ يَا دَدْوَيْنِي فَقالَ الضُّعَافَ تَدْوَيْنِي وَعَيْلَادِنَ لَغُمَيْسَتِنْ قَبَابِي الَّذِينَ وعنكم أهنجرنا لكم إذنك وضياشا أماد على طبعاً كواهي ذاتاً وحدانوا أدونك جوغنا إذن كان إذن كدنبيني إذن ذاكي الجغناي وحدين إذا كراني إذا ترور إذا تضاخبان إذن إذن كانوا إذن دبسعوني فهل من عذاب الله إلى عذاب من شيء حفاً يناته هذاب نابر en meluspäinä, kun hakevatkään kertaa, kun näytän viihkäkään majira, kuten ymmärrä. Olla jälki, joovatteidän, joo, kaa ruhainen, hän on rajaaja, joo, hän on Allahu, hän ei ole tukea, joo, hän on huopunen, joo, hän on huopunen, joo, Enne kuin ollaan saaneet tietää, että meidän on tehtävä tämä, meidän on tehtävä tämä. Meidän on tehtävä tämä. Meidän on tehtävä tämä. Meidän on on hän anteiläi, hän on tärin käsin joista, muokallaa batay, aikil batay, tämä on luvuutta, kirja on luvuutta, jee, hän kaveru, hän on valjira, ja kaveru, tämä on yhden kappaa, mutta tässä onkin siitä, on yksi, siitä on merkki eräs, siinä on, että hän on yksi, siitä on merkki eräs, وقال الشيطان ودقي من عمكها خرب خربي وعوهني لما قرت قومي الأمه صلضي لما ما يستري فدخل أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة لك لهي أريد انتوا على غفر عشي إساني قايمة وضوك النار يعني أبت أن يسوقي وكاسو منبر كبعثي من يماشي وقومي إن الله يضويني فعدكم فدأت إن تذكي ويمن يموهاي وعد الحق ثم يمهر وإلى وعوه وحي خب الرماية الرسوس الرعا يجون تبوه كان سما سنة اللقلين يا انت هو وحي الدفرة هذا اللقلين يا يدور كاروتا أيو شاقل ووعدتكم أنك أبا متكلا كنتبه ناري مجلته سنة ناري مجلته ياري مجلته أدركتو معمش أنا كانت تلان أبا كتب يروه فأخلافتكم وإذنكم باللنفوري وكي أبا صابحي وكي يالك مجران ناشاراً بحالي فأخلافتكم وحان الدون إذنكم يا واحي إيه يو وصوصي إذنكم باللنفوري وقوبي علي وحان إذن سيقوضاً بحك مجران حجاني ومركعي يكو سؤاليه وعوني حدان إذن باديهين ما أذكر بانوتي مشابق بان إذن ودعي ويقوق عن هذه وارك الله يدينا وهي تذكر الكرسي هاي وهي تقول سينو حلماره يشاورون شاقه معناتها الله اركاي وما كان ما هان في اني الشيطان عليكم كركن من سلطان الحب إذا اسكر يقولوا لا علم ما إلا الا ان دعوتكم ان نذينك عن هذه هاجت وبارك الله يدينا حتى نذينك عن هذه إذن كان نقول هذه فاستجبتم لنا وبارك يدينا غباشن كل كفرات الأموني أني هاي تقالينا والأمو أنفسكم نفسي إنا تقالي هي أن نغيلكينا هي أن هل أنت بكل هذا ما كل بكلنا أرغم وسائقين كار أماذا نغيلك أرك أدو شي تقاقب الدماء أردو حقابته إليه ذاي حقني أكا هشقيه بسكال هذا فكرته وحيقوا من رع وحق الله أنك ما أنا حتى أن شيدانا بالنص رخيكم من منكر جاري أو عاداتك العظمة إنسان إعلوشة ينكسر بعلل من أدابك كوجرتن حكمك ما أنا أني جميء بالنص رخيكم بالموهوسكم من منكر جاري كرا مي سدك وما أنتم أن بعد أدابك أنكوا جرنا أي خبنا كريما وما أنتم إلى نميم إلى النص رخي إياه أنا صيدانا هو من إني من كذا قبل إن أنا الشيطان كفرت دافعي من الله أذا شرطوني يا يجن من قبل هذاك وحيد ما كأنا قد رضي رسول خلافي أعلم أنك مُجري كذا قبل واعوي إن وعلي من تجار درزتي أنا الشيطان إلى إذنك إرعي إذنك لهم وحي ولا نعي عذاب على عليم حنون بلن سيء أمرك شهيدا يدك فيها النعوذ إنك شهيدا جوعا عن سيرتي إن ربي يا رسول صلاة ودخل وآل الجلي آل الذين أخيارته آمنوا حق النهي معنوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا جنة باريال ويا اي جرن أيا الأعداد يا أيتذري من تعذير كل أن يجلي هذا ولا لنها ربي على خالدين يا في رأيا فيها جندا جبها هذا من إبن خبيبهم خبيبود أقولانه وأقول هذه سلطت بينه رأيان صحية تهم بريدين الله برييو أو الله بريين أيه السلام عليا ما لا يستوى السلام عليا هي كيفا يسي سلام عليا صحيه تهم إس بريين السلام نبتكليو يا الله يبولنا يسبحا جميعا قد قل فقال الضعفة تذوينا الى الله يفسدين وحينا الذين أرداشا استكبروا كلمة استكبر وعلى الله قادره كيف يبين كل هاي كلك حقه أن يقاتل وكلك كيف يبال الذين أردان استكبروا اسوين يسيروا حينا إنا نقا تذويناها كنا وعنه أنزلنا فتن طبعاً كوايز رعشن إذن كذا حيلم بأن وانزلني فعلاً تمتين وغنون كون نجد يا غايا أن حق النجا من عذاب الله إلى عذاب جزء عجز من شيء حبايراته واحد نقدر في كرتان ونقدر في كرتان نجرا خلوه حير هذا رياشي جوه دانا الله حد يقبلنا هونيو لا ديناكم أنا لا إذا يحبني ذن هون لايو كلا دانا هم سنين فاقي شيء قالوا به روحوا واي كما سينك الذين شبهوا به يجي venir ديالي كما كان تعالوا وانا جاهل وحيلالان فوقر حدان الله لهديناكم اذن كانوا لينا لا دينكم اذا هنون لا سواء وحاسما علينا كركن اجزعنا اديه لكن على حتى نقول قال لنا موسى قد ينزل الله بابا وقال له سبوتا قرق فانزلته بابا يا خيارا قال موسى امشِ جوجا فرنادونا اذا اما كان قين يا يوم اقام مكان حد لله موسى يا ذو بابا الله بوغو اسكمت اجزحنا ارجعنا يا ام قوضي الأمر صلبي لما يسيري قرب حافظ يذوتك قرسي لما قي عدالة إبالة ذري أيهاو الناس قلها ذكيرا إن الله يبوين وعدكم وحو إلي يبوه بعد ذاته وعد الحق فن يباهد إذن يبوه أور والبوه الليذن شاقي ووعدتكم أنه وحن إذن يبوه وعدا باطلا يبوهن هلك الجري فأخلقتكم وإذن كبه لألو بل لنفره خاتم إذين كبخاي وما كان منا هارين يا عليكم كركين من سوداني حدان اذن بو ميلاي خويا قاهري اوودي ابو اذنكم ملاي الا لكن كنت عوتوكم الى منذين يا لي باذن عن هذه وفشت جيبكم اسلامركيوا اغا بشين لي انيكا وركايي فلات الاموني هذه ننجينا يا ياندرو يا عذابك اذن كو دخدي ارغا يغو دغالينا إذا نحوجنا إلى المقاصب، والوَعْمُوسَكُمْ نبتين الدجالَ يلدغ عساناتي، ما أنا من في مصرخكم، متدين قرقاري كرا، وما أنتم إلى النماهيين في مصرخين يا أن قرقاري كرا، إني يعني, يعني كفرت بعيني بما هو الله إياك أشركتوني، ابن يهوه ولا جسنا، إني أنا مقصين، الله أنا كذب دين، كتبوا من قبل هذا كار، كتبوا هذا جوغلين. وحد يبقى هؤلاء شريك يجال حتى ما أقل إنه والمين انت قدر ستي وإبنسي أعوان تساء لهم إليه حذاب العذاب هل يمترد وحذاب نظر هل يلقوا حصيان وادخل وحلق لي الذين أخيرت آمنوا عمل عم فلي وصالحات عمان صوبان كلهم يسرع على فجلي سؤاته من تحتها تحت الشجيرات وقصورها فلهذا هي جدك ويا للنير خصتا وحصنايا النهر الأربعة أفترى وذي نهر الله نهر اللبن نهر العصر نهر الخر أفترى يقول قل خالدين يا وقوارئ فيها برغلة جل هذا إني ربي ربي قد إلينك في كل وقاريان تخيلتوهم سلامت هذا فيها جنة هذا جل هذا سلامه سلام وعا سلامه يا ربي سبحانه عز وجل ايا سواب وقانا ايا افتن بيارك ايا قل كيسو تاقان ايا سلام قولا من ربي الرحيم حتى لما لا اكتبع سواب وقانا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صفرتم فالنعمة اقبضا ايه من اوه سلام ايا لا يسمعون فيها اللغوة ولا تعثيما إلا قيلا سلاما سلام قل سلام. تباري يا أبلهوي كل كون نبت جليه بحره أمالا نجارين جيرين جبوا نجرين جدنا جرين وخلقون صلاة إلية الكوفين جرين وخلق جعيساننا وكلنا جاي سلام الوكال. ألم ترى كيف برب الله مثلا كلمة طيبة كم فيها أبلهوي كلمة هي حضة إلا إله إلا الله وحيد هي كلمة الكفر هي أيها الذين هم ثاله لا بجد ولا نكأن جد كان ثمرته agaad geeme badan manaafiin sharow xukuumadda yamaa baan laga soomaaliya oo gobol baan laga soomaaliya oo gurra laga dhisa oo cuntada lugu karsada isaga toban سوي أيات الله ملا وقفك قلبي قلب جينسك في حفيعم باكي ما نايا أذمله حفيعم بوكس ماينايا كلك قلب جينس خبئي يا سماه يا جنو كغيرني لا بذا كلمة الكفر هي كردا معرضنا واسكومي كردا معرضكو لوكا كلكي سوكون يا الله جريد دار ماله لوكا فاني سماله خادري يا قرمان يا خلا فله النفق هنقول يومي ما أرب متاث الله الذين كلمة كلمه الكفر هي قردمه لك ورايو كلمه توحيد كينه جد قال تعال خذو انجري الم ترى ما هو الرسول الله وكيف سدوا قال الله ابوني لي مثلا خذو حنيا لي مهما كلمه مهما طيبه طيبة ونحن تنر أصلها يدى في الجهد هذا صابت فوقوكو سغنهاي وفرقنا الله ما هذا فس الله إن كانت توتي وحجها منك لقيت وكلها منه كل حين سنتكيل الأركاب المر أيها إذا شاء من ابن ربها خبقها الإبنك فيكود أشاء ويضرب الله يبوه يا له الأمثال مهما أيامك للناس إدادك وحلقوه يا سال لهم ذلك المدنانه تولا تتذكروا ايام زمان اصحابكم وحضكم مغني اجي الاردن يا يا رسول خير يا روحك يا جيل من الشباب ان من الاشجار وحا جدها كامله تشبه المؤمن هو عالمكم يعرف هنا كميدين كثره كيباديه لو فوفى كل كاجيد قال كان النبي بيجان بالا عبد الله بن عمر قال من قال ايا غرتي لكنه هو الشيخ وكعشوده عاجل هذه وفضيله ماص ابو بكر بافضيله عثمان يا علي قادر المباشرين بافضيله في اي ابو الشيخ وايه حدي اللي قوستي جيدتي بسو كان الشيخ يا واتن عبد الله ابن كان الشيخ واغرتي واين اي عمر بابوك جهت كاستنا ساكت الدنيا وحي على ما يداه ما يبوي حتى الخصتة عبقة في العمر كل خدعة كان من كسبا منازق برو كلمة حماينا واتنا ومتل وكلمة كلمة وح على ملا باكلمة الكفرة هي شرفة كشجنة كبين لميتها خبزةهم كردم مردوه وكسوس الجوجيل من فوق الأرض فيكون كيش الله غير روتين ما لا جه جمل في قرارين جيش يتي يمكن انتوار ا حيبيتي تيي ومولك بنكاسه عضايا كنحيز مر النفل حراسين وير ايمن هي كل كان ما لا يسيني كلمه الله قرار يا غورمون ماهم بهموا ين بكره ما هو بين الوبشاري قدونك قوبك Hadu muun nihai kriääman maklätävi kabriga oais ehtivaaraa jo mar rabuuka on män humiuka vamä juuka merkkäisimäää ja varttimuu heläin. Ä tuuka juukohaiste vaisha ajatojaa peilelä, tu sabbi tullahu allauaa suhitoona hälle viinä joka äännut hakgarnut mejen, niin mänkoulöi min في الحياة نمر قليل قد يا يا هو سيصه وانت نونني افكر لما يجي وفي الاخير حق عديل لا تجانا قبل عديل هويدي يا قيامه عديل هويدي براه دي جميع اللي نركد هويدي وقال الجو جنب كلامي وغرماني الله كسرايا يا ابو اي الله تثبت لهم تداوا وسرايا الذين صدق امنوا عقرني من قول اري اسابوت في الحياة نمن قد هذا الدنيا هو زي شيء إلا وفي الآخرة آخرة قد هذا أي الله ماذا بكو سغايا أما تدخي الدنيا لتوحيدك كاللحظي كو إن حقا لقوها من يمد عكرتا ويظن الله يبوه منها يا أظالمين في الدنيا الدنيا كو إن ظالمين تكوها أيون منها أو كلمد له توسن مايو ويفعل الله يبوه سمايا ما يشاو و اذا غما اخرنا انه موسى المؤمن كان هنونيه ادوني يا اخره اعرف بيته ريفه كسو وكان غالي مكانه وادوني يا اخره اللذباب توئتك قرب لا هذا اللي حكمه ولا عق قل قضاه او سر من ترى ألم ترى مواد الرسول الله كيف سيده ضرب الله أبوه يعلي مثلاً ما هو كلمة لغة ما هو كلمة لغة طيبة ونجد وكلمة أيام ما هذا لون سريع كل كويش أنا وياك كلمة توم هي كلها والله محسوسة ولا تبان كارو أيام لغة ما هي سيادو جريت أنا مزارا موالين وياي مثلاً kalimatan biya limama fa yibata wanaktin tarjiti kashaljalatin ghit toyibatin wanaktin mir asmulahi jaliydan sabitun fil ardi munkun yunisa wa kullu ganiyah fa farahu allah ma hada fi sama kullu an ka mudiru fi wa'isisa munkala wa kullaha min في الناس ذاتك وحولني اللهم تذكروا ذنّت أيوان تذكروا أي يوم سماح المضيعهم ومثل كلمة أري وحلاها خذوتهم ككلمة الكبره كشجرة جد أي كلمة حلمتاع خذوتهم كرد مارق وفتوساد لجودي من فوق الأرض وكقولك لا لها وسنجاد حموسنا من قرار سلك في عن ملك تثبت الله يبوّع صورتنا الذين ذاتك أمنوا عقرهم أيّا بالقول أري أثابت سكن في الحياة ولم يمكن الدنيا هو سيسي يوّا في الأخيرة ما ننتقي يمكن هذا ويضل الله يبوّع أولميّا أولمي تتكّر درسلي ويفعل الله يبوّعه سمّيّا وأيّشاو محرّس يباعدون أي سمّيّا والله والله